live mm -hmm. more mm -hmm. mm -hmm. geldi ya nadas وَهَلَّ نَعْمُ وَهَلَّ نَعْمُ وَهَلَّ نَعْمُ وَهَلَّ نَعْمُ وَهَلَّ نَعْمُ أدور في اني وذالل منير و What what out wrong O That Yes, I got Amen. <laughs> Ve bu Amen. <laughs> Ya da ya, Sen korundan... وَكَانَ أن الظ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 I <laughs> Happy Maggie, how والله <تصفيق> والله